انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا واذا تليت عليهم اياته زادتهم وعلى ربهم يتوكلون 119. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 110. أولئك هم المؤمنون حقا 111. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. 111. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 112. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم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 اِذِ اسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ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 وَللَّهِمْ يَوْمَئِذٍ ذُمُرُهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وبئس فَلَمْ تَقُتُلُوهم وَلا اللهَّه قَتَلَهُم وَمَا رَمَييتَ إذْرَ مَيتَ وَلاك اللهَّه رَمَاء وَلوبِلَمُؤمنِنينَ مِنه بَل أَن حَسَنَ إِ اللهَّه سَم النَّ لِيم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 وَإِن وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين 113. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم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 وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَلَمْ يُؤَنَّ لِلَّهِ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُمْ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 وَمَا كانََ اللهَّهُ وَعَذِبَهُ وَهُم يَستَغْفِرُون وَماَا لَهُ أَلل يذِبَهُم اللهَّهُ وَهُم يَصُُّونَ عَن المَسجِد الحَرَامِ وَمَا كانَُوا إن أَلأَ إِ أَلأُهُ إَّ الله تكون ولكن اكثرهم لا يعلمون وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 نعم المولى ونعم النصير وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا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 إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ إِذ ظَلَمْتُمْ فَتُغِبُوا عَنْكُمْ أَنفُسَكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَاؤُكُمْ بِالْحَقِّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَفَّأَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ 119. وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب از يَقولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْهَوَى أُولَئِكَ لَا يَدْرُونَ وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيم وَلَوْ تَرَى إذ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 كَذَٰلِكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَم يَكُ غَييرًا نِعَّةً أَن عَمَهَا عَ قَوْ مِن حتىَتَّ يُغَيير مَا بِأَمفُوسِهِمْ لَمْ يَكُمُغَيرًا النِعََّةَ أَن عَمَهَا عَ قَوْ مِن 111. أتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم 112. كذا بآل فرعون والذين من قبلهم 119. بِآيَاتِ بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون 110. وكل كانوا ظالمين 111. اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا لا لاَ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَوْطِئٍ وَهُمْ لاَ يَتَّقُونَ فَإِمَّا تس قَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِهِمْ مَّن خَلْفَهُمْ لَعَنَ لَهُمْ يَاذَّكَرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَا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 تَقَاتُم مِ قَُةِ وَمِرِّبَطِ الخَلِ تُْهِبُونَ بِهِ عَدُ وَ اللهَّهِ وَادُ وَكُمْ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 فإليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم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 تبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم مشرون صابرون يغلبوا 200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 لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فقلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وََّذينَ آمَنُوا وَلَم يهاجِروا مَا لَكُمّ وَل يَتِهِم مِ شَيئ حَتَّ يهاجِرُوا وَإِن اسْتَ صَروكُمْ فيِ لَنَفَعَ عَلَيْكُمْ نَصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بعض